عقب صلاه الجمعه في هذا المسجد الذي ارى فيه الان ما كنت اراه قديما والله زمان لم نرى هذا المنظر منذ فتره طويله ونسال الله عز وجل الا يحرمنا واياكم من شرف الدعوه اليه انه ولي ذلك والقادر عليه درسنا اليوم بعنوان وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اخرج الامام البخاري في صحيحه في عده مواضع منه من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب الناس يوم النحر فقال اي يوم هذا قالوا وظننا انه شغل باز ها عجب في ها قال عليه الصلاه والسلام اي يوم هذا قالوا وظننا انه سيسميه بغير اسمه قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحر قالوا بلى قال أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى أنا قلت نعم في الأول طيب بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس البلد الحرام قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم في يوم شهركم هذا في يوم بلدكم هذا في يوم يومكم, في يوم يومكم هذا في يوم شهركم هذا في يوم بلدكم هذا طبعا الروايه اختلفت في ترتيب اليوم والشهر والبلد نبه النبي عليه الصلاه والسلام بما يتيقنون حرمته بما اهدروا حرمته فانهم كانوا يعتقدون حرمه اليوم وحرمه الشهر وحرمة البلد في الوقت الذي أهدروا فيه الدماء والأعراض والأموال فأراد أن يقول لهم إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم التي استبحتموها وليست محترمة عندكم هي كهي كالشهر الحرام كالبلد الحرام كاليوم الحرام ولعلكم تذكرون قصة المغيرة وقصته مذكورة في حديث صلح الحديبية لما سافر مع ثلاثة عشر رجلا فلما شربوا الخمر قتلهم جميعا واستلب اموالهم وفر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلن اسلامه ثم وضع المال بين يديه واخبره بحقيقه ما فعل فقال عليه الصلاه والسلام اما المال فاقبله منك اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا أقول هذا بمناسبة هذا الانفلات الأخلاقي الذي ظهر بعد ثورة الخمس والعشرين من يناير ولقد عانى المسلمون كثيرا من فقهاء الكيبورد الذين يجلسون خلف الكيبورد ويتكلمون ويسيئون الأدب والذي أريد أن أنبه إليه أن جميع العلماء يقولون إن خبر المجهول هدر لا قيمة له وهذا ما تعلمناه في علم الحديث وما بثثناه في محاضراتنا ودروسنا في السنوات الماضية. المجهول بانواعه مجهول العين ومجهول العداله ومجهول الحال الثلاث انواع من انواع الجهاله تنطبق على كل من يكتب خبرا او يعلق تعليقا على الانترنت وهذا شيء لا بد ان يتدين المرء به رجل مجهول العين مجهول العين يعني يعني عينه لا تعرف لو انا قلت لك مثلا ابراهيم ابن سليمان الطوسي تعرف عنه شيئا تعرف بلده تعرف اسرته له ذكر في كتب التراجم اطلاقا لن تجد هذا الاسم ابدا الا انه مجرد اسم دا اسم مجهول العين مجهول العين يعني عينه لا تعرف مجهول العداله قد تعرف عينه ولكن لا تعرف عدالته العداله مساله تتعلق بالديانه يعني يشترط ان يكون مسلما غير كذوب غير متهم بكذب غير فاسق غير مبتدع على تفصيل في البدعة لكن ذرونا من البدعة ترى ما فيها تفصيل لكن المسائل الاولى ان هو ان يكون مسلما ألا يكون كذوبا ألا يكون متهما بكذب ألا يكون فاسقا إذا وجدت صفة من هذه الصفات فابتقدح في عدالته مباشرة تا مجهول العدالة أنت لا تعرف عنه شيئا عن عدالته شيئا مجهول الحال عارفه لكن لا لم يوثق أحد أهل العلم لم يزكي أحد أهل العلم كل من ينقل خبرا وانت لا تعرف شيئا عنه يبقى مجهول العين مجهول العداله مجهول الحال يبقى لا يحل لك ان تاخذ خبرا منه معظم الشباب الان بياخدوا الاخبار من الانترنت كانها مسلمه ويبني عليها احكاما ويبتدي من هذا المنطلق يبدو يقرر إذا كان يسب هذا البناء آدم إذا كان يفسقه إذا كان يكفره إلى آخر ما تعلمونه في الإنترنت بكل أسف أنا أريد أن أقول إن أعداء الدعوة كثيرون وقدامى نحن واجهناهم سنين طويلة وحاولوا أن يلفتون بكل جهد عن مرادنا فملتفتنا إليهم في يوم من الأيام ثلبت, ثلبت أعراضنا ونهشت وقالوا عنا كل قبيح ومع ذلك كنا نتعامل معهم بهذه الآية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كنا منصورين في كل الجولات فيما مضى لكننا بعد أن جاء السيل هزمنا هذا المسجد كان كعادته دائما هكذا غاصا بأهله لما قامت الثورة أين ذهب الشباب حتى في شهر رمضان وأنا نبهت على هذا في حينه وابديت سببا لهذا الخلل في شهر رمضان في اليوم الأول عادت الناس المسجد بيمتلئ والشوارع بتمتلئ ويأخذ لهم يأخذوا أسبوع كذا في أول رمضان دنيا ماشيه تمام وفيش مشاكل وبعدين يبتدي من أول نص رمضان الخلل يبتدي إما لناس ذهبوا إلى العمرة وإما لناس فترة عبادتهم لكن على الأقل في العشرة أيام الأول كانت إليه كان المسجد بيبقى ممتلئ في رمضان الماضي ورمضان قبل الماضي كان يصلي في هذا المسجد نحو الثلثيين نحو ثلثان كان نفاكر يعني كان اخر صف في المسجد لحد اول الصندرة دي طيب كان زمان في امن الدوله وكان في ملفات خلاص وكان الاباء يمنعون ابنائهم الذهاب الى المساجد مساجد السنيه اللي فيها يتجمع فيها الشباب المتسنن وكان الجماعة المخبرين في المسجد تقريبا زي ما كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول الصف الثاني والثالث يستو ليه لأن الصف الأول مخبرين كلهم فيبتدي يسوي من أول الصف الثاني والثالث وكنا نعلم هذه الحقيقة ومع ذلك أنا فاكر في يوم الأيام أبضوا على تسعين واحد كانوا جايين يصلوا الجمعة كان في الكمين بتاعنا اللي بره ده كان الشباب يأتي من كل مكان وكانت عربيات كاملة وأوتوبيسات وبتاعوا الكلام كانوا يجوا في هذا اليوم كانوا أبضوا على تسعين واحد لما امتلأت امتلأ القسم قسم الشرطة وامتلأت أمن الدولة من تحت بدأوا يطلعوا الليل البائيين ويقول لهم, الب... لهم روح خد البطاء من الفرع في هذا الوقت كان المسجد يمتلئ ليه لعلكم تذكرون بعض سلاسل الخطب اللي احنا خطبناه في هذا المسجد بعنما بعنوان منزلة المقاومة وذكرت فيها في خطب طويلة أن أطول مرحلة يمر بها الإنسان قبل أن يصل بعوده هي مرحلة المقاومة وذكرت فيها أيضا أن المرأة إذا شعر بالأمان قل عمله الذي كان يملأ هذا المسجد أو السبب الذي كان يجعله الشباب يتقاذفون في ليس في هذا المسجد في المساجد عموما كانت القضيه التي كان يعيش لها كنت اعرف فيه شباب كانوا ينزلوا قبل الكمين ويمشوا في الغطان يلفوا ويطلعوا من وراء الكمين وهو سعيد انه انتصر عليهم له قضيه ويريد ان يصل هذه المقاومه هي التي كانت تحمله وكانت عصبه على الحقيقة بعدما امنوا تميعا بسقوط أمن الدولة وأنا أشك كثيرا أنها سقطت لكنها خلايا نائمة تحتاج إلى أن تفعل فقط ونحن لا ندري ما تحمله الأيام القادمة يعني لا تفرحوا كثيرا فالأيام القادمة ربما تشتمل على شيء من المفاجآت فالدولة العميقة كما يسمونها الآن قائمة على قدم وساق ونحن اللقمة السائغة المنتظرة فنرجو أن لا يأمن إخواننا كثيرا وأن لا يستمر إهمالهم طويلا أنا أرى اهمالا جسيما وأرى ارتدادا عن الأخلاق الحميدة التي علمناها شبابنا طيلة أعمارنا نحن ما سببنا قط مع كثرة الهجوم علينا وما أكلنا أعراض المخالفين مع كثرة الهجوم علينا بل كنا نربأ بأنفسنا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 لكن أقل الناس هو الذي يعمل جانب الإنصاف ونعوذ بالله من خصومة تسد باب الإنصاف وتصد عن جميل الأوصاف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد فأسرت رجلا يقال له ثمامة بن أثال حنفي من بني حنيفة وكان سيد أهل اليمامة فأخذوه وربطوه في سارية المسجد فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال ماذا عندك يا ثمامة يعني ماذا تظن أني فاعل بك ادي ماذا عندك يا ثمام قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال سل تعطه فتركه الى بعد الغد ثم جاء فقال ماذا عندك يا ثمامه قال ما قلت لك ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد المال سل تعطه فتركه الى الغد يبقى كم يوم في الأول تركه إلى بعد الغد وبعدين جاءه ثم تركه إلى الغد قال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل رجلا دمه غالي له ثمن يعني لن تمر بها إذا قتلتني لن تمر بها ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد المال سل تعطه قال اطلقوا ثمامه فلما اطلقوه ذهب الى بئر قريبه فاغتسل ثم رجع فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والله يا رسول الله شباب الخطاب تغير كان لسه يقول يا محمد وهو بكلمه قال, قال والله يا رسول الله ما كان وجه ابغض الي من وجهك فصار وجهك احب الوجوه الي وما كان بلد ابغض الي من بلدك فصار بلدك احب البلاد الي وما كان دين ابغض الي من دينك فصار دينك احب الدين الي وان خيلك اسرتني فمرني ماذا اصنع كان كان ذاهب هو إلى العمرة كان ذاهبا الى العمره فأمره أن يذهب إلى العمرة وقال له قولا حسنا فلما ذهب يطوف بالبيض قالوا له يا ثمامة اصبوت قال لا ولكني أسلمت لا والله يا معشر قريش لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم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 اول واحد ابتدى بينا وكال لي التهم كل حرف تكلم به كذب الا اسمي بس هذا هو الصدق الوحيد الذي كان في هذه المقاله انما المقاله صفحه كامله وانا في رمضان في مدرسه الحياه كنت عرضت على هذا المقال وبينت بعض زي فيه لكنه كذب كله مجله روز اليوسف متخصصه في شتمنا وسلب اعراضنا وتقبيحنا واننا بناخذ فلوس من ايران طب قول مش مثلا احنا انا انا هاخد اسم الرافض طب ده انا ايام ما كان حزب الله بيضرب اسرائيل وأنا على هذا المنبر تكلمت عن الرافضة بكلام أغضب بعض إخواني من السلفيين تكلمت وقلت بالنص الرافضة لهم دين آخر بخلاف دين الإسلام وبينت وقلت كلام نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية قال لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب الجزء الثاني من كتاب الأنوار النعمانيه وهذا من متأخري محققيهم لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا دين ولا كتاب من ربهم نحن نعرف من ربنا ونعرف من نبينا عليه ربنا ومن نبينا عليه الصلاة والسلام ونعرف ما ديننا هم من ربهم ما دينهم من نبيهم، وأخذت عدة خطب فقال لي بعض إخواني يعني ليس في هذا التوقيت كنت تتكلم بهذا الكلام دون ناس يعني ضربوا إسرائيل وهزموها والكلام ده فيعني لا تكن شوكة عليهم ممكن تتكلم بهذا الكلام في وقت آخر وأنا لا أعتقد هذا دينا لا أعتقد هذا بل إذا كان لشيء مقتضى فعلته أنا مش استنى لما الدنيا تبرد ويقولون أن حزب الله هزم إسرائيل ويأخذ الأمجاد كلها ده في هذا الأسبوع مئة مولود في محافظة الإسكندرية تسموا بنصر الله حسن نصر مئة مولود وجاء هذا في الجرائد أنا ذاك وتكلموا عن اذا جاء نصر الله والفتح جماعه الجاهزين دول الذين يعانون من عقده الهزيمه حتى ان بعض قياداتهم بعض قيادات لبعض الجماعات انذاك لما مصر انتصرت على افريقيا أرسل برقية التهنية للشعب المصري قال له طب أنت مالك من الموضوع ده انت رجل يعني على رأس حزب ديني وبقاعة والكلام قال نفسنا في أي انتصار أي انتصار حتى لو كان في الكرة لما تبلغ الهزيمة إلى هذا الحد مش عارفين يعملوا أي شيء مع دولة اليهود يضربها أي حد حتى أنا لو, لو تذكروا الطريقة التجسس الأمريكية اللي دخلت على حدود الصين مشيت على حدود الصين كده والمقاتلات الصينية نزلتها في أراضي الصين وأنا كنت في الشارع شفت ناس بيهنوا بعض ان في دولة أرغمت أمريكا على شيء برغم انهم كلهم كفروا ببعض إذا كان الصين لا إله وإذا كان التانيين مشركون يكون لا كلهم كفروا ببعض لكن لمراره الهزيمه التي يشعر بها المسلمون هن بعضهم بعضا بسبب هذا تكلمنا وقلنا ان الرافضه دينه دين اخر يمكنك ان تاتي لك تمويل من ايران مع اننا والحمد لله نقولها ما مددنا يدنا لاحد قط ولا طلبنا من احد شيئا بل رددنا بعض ما ما كان ينبغي رده من باب المرؤة زي تأشيرات عمره واشياء رددناها وما استفدنا شيئا عشان بس كل واحد يكون عارف فين لا استفدنا من السعودية ولا استفدنا من ايران ولا استفدنا من اي بلد الحمد لله وعشنا حياتنا اعفة كراما لا نمد ايدينا الى احد واغنانا الله عز وجل من فضل هذا الاتهام كله كان تهييج للدوله علينا وبعدين الدوله ما تركتنا آنذاك لانها تأمن جانبنا لا المساله كلها مراحل يعني هي تحتاج الينا لاننا كنا صمام الامن القومي آنذاك ولا يزال العلماء هم صمام الامان شوف الصعيد لما كان فيه مواجهات في التسعينيات بين الجماعة الإسلامية وبين الدولة تعزيزات الأمن في الصعيد كانت عالية جدا في الوقت اللي وجه بحري كان فيه مستريح وكفي الشيخ كانت من المحافظات الامنه مع يعني القبضة الأمنية الشديدة عليها أنا ذا وأنا حتى الآن ما نشاهم ليه يعني برغم أن الدنيا انتهت وخلاص أنا حتى الآن لا أفهم لماذا كانت هذه القبضة الأمنية الشديدة جدا وتناقشت أكثر من مرة مع القائمين على هذا الأمر في أمن الدولة لماذا تشددون القبضة حتى أن هذا المسجد لما بني سنة 1418 وكانت أول خطبه في هذا المسجد لفضيله الشيخ صفة نور الدين رحمة الله عليه وبعد ما خطب خطبه الجمعة جاء استدعاء لي وله. وذهبنا إلى الضابط هناك وشيخ صفط يعني رحمة الله عليه كان رجلا بهي الوجه على وجهه طلاوة وتشعر بمحية السنة كده عليه أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له ولوهيبة كان لهيبة له كده فاتفات معاه وإحنا رايحين أنه هو يطالب بمعهد علمي معهد يداد دعاء ما أرضيتش أقول له وما أرضاناش نقول معهد علمي لأن كلمه علمي تخوف شوية قلنا معهد يداد دعاء زي خلق اللامة في المعهد الموجودة في مصر كلها يعني. قلت له أنا لن أتكلم أنت باعتبارك الرئيس العام لجماعه أنصار السنة والمسجد تابع للجماعة فإنت اللي هتتكلم وأنا هسكت خالص لأن الضبط اللي احنا رايحين له مش هيقبل مني كلام برغم ان كان علاقتي بيك علاقه جيده يعني وهو يعني اول ما رحنا هناك وجلسنا بعد عشر دقائق الشيخ صفوت قال له طب إحنا عايزين نعمل معهد لإعداد الدعاه فاول ما اتكلم هذا الكلام انا زكيت الكلام قلت له تعرف يعني انه وقف الشيخ هديه و الأفكار المحارفة كلها الحمد لله مش موجودة في البلد والأغرق. الكلموني في الموضوع ده بعد ثلاث سنين فقلت له طب لي ثلاث سنين قال هي طلعت كده والله يا اخوانا وكان شابا صغيرا يعني أنا استقبحت جدا أن يقابل الشيخ صفة هذا الرجل الشايب بتعبيرنا يعني لحيث كلها بيضة وشعر كله أبيض أن يقابله بمثل هذا إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل أنا أعرف فضلك إذا عرفت فضل الآخرين بعد طبعا لما قال هذا الكلام عملت أنا بينه نفسي خطة علشان أمشي المعهد العلمي لحد ما تجينا ثلاث سنوات حد ما تعدل ثلاث سنوات فعقدنا في هذا المسجد دروسا للكتب السته ما اظن انها عقدت في بلد اخر كان فضيله الشيخ وحيد بالي بشرح صحيح البخاري والفقير كان يشرح صحيح مسلم وفضيله الشيخ ابراهيم شاهين كان يشرح سنن ابي داود وفضيله الشيخ صلاح الموجود كان يشرح سنن الترمذي وحاولت جاهدا ان اجيب الشيخ أحمد النقيب الشيخ احمد النقيب أو فضيل الشيخ مصطفى العدوي لكل واحد يخد له كتاب النسائي وابن ماجي عشان يبقى الكتب الستة تمت وتبقى قرئت وشرحت وفك غامضها ووقفنا على معانيها وفي الآخر ندي أسانيد للطلبة الذين حضروا هذه المحاضرات ظللنا مدة يعني لم نهنأ كثيرا معرفش استمر سنتين تقريبا أو كده نشرح في هذه الكتب انا شرحت حوالي اثنين وسبعين مدينه نصايح مسلم الشيخ وحيد كان مشهد الاكسابريس صهي البخاري كان سريع والشيخ برام شاهين كان ماشي على مهله خالص في السنة ابي داود ويقف على كل ايه على كل حاجه ويربطها بالواقع والسيره وبتاع والكلام ده الشيخ سراب ماود كان بيجري برضه شويه في السنن التلميذيه وبعدين جاء أنا ضابط من الخارج يعني وقف الدنيا كلها وقف الدنيا كلها وبدأ بتوقيفي أنا من الجماعة الشرعية بسبب عقد قران بعض إخواننا كان شيخ فضلية الشيخ محمد حسان جاي زيارة لي فأنا قلت له إيه يعني ادخل بعديه ويقول كلمه على أساس إنه إيه مش مرتبينها يعني. والكلم هو قال الكلمة من هنا وأنا منعت من خطبة الجمعة في الجمعية الشرعية لحد ما يعني أو لحد ما أنا يعني توقفت عن خطبة من حوالي سنتين تقريبا إلا قليلا ولم أدخل جمعية شرعية بعد ذلك خطيبا للجماعة وبعد منعي من خطبة الجمعة منعت الدروس هنا. في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه بعد ثلاث سنوات ذهبت الى هذا الضابط مره اخرى وقلت له الثلاث سنوات عده فانت وعدتنا ان بعد ثلاث سنوات ان احنا هنفتتح المعهد العلمي هنا وادين المعهد العلمي لن يضركم في شيء الاساتذه تكون عارفين اساميه والتلاميذ عارفين اساميه وتسجلوا كل حاجه بدل ما يعني يبقى كل الشغل حد يروح تحت الارض وإلى آخره والكلام ده ف تكون واضحه بالنسبه لكم وفي نفس الوقت نعلم الناس وانا قلت لهم قلت لهم في ذلك الوقت قلت لهم انا رجل مثلا ودرس مصطلح الحديث لم اتم كتابا لحد النهارده ليه لان باجي اشرح الكتاب في المسجد الاقي العوام غالب على المسجد أنا عايز أشرح طلاب العلم. لو طلعت المكتبة فوق المكتبة مهددة لأنهم هددونا بالفعل هياخدوا المكتبة. لو دخلوا لقوا مجموعة حد بيشرح لها ولا ده هياخدوا المكتبة. المكتبة دي يعني بينكون فيها من سنة 1989 وثمانين جايبينها كتاب كتاب مليم مليم لحد ما كونا المكتبة الشيخ السامي اللي فوق دي. فأنا خفت على المكتب ان انا اجيب طلبة العلم واشرح لها درس عشان اقدر اخلص انجز مش قادر اطلع فوق فكنت بشرح كما تعلمون في هذا المسجد فالناس بتيجي على السمع يقول لك تعال نحضر درس فلان طب درس فلان هتكلم في الحديث ازاي بقى وانت راجل ليك دعوه بالحديث ولا تعرف حاجه في الحديث ولا حاجه عن المصطلح والكلام ده اقلبها ترج انا فاكر مره من المرات وانا بشرح في الباعث في اختراع الحديد بعد نصف ساعه في نص الجامع كده قام امم لي واحد وقال لي انا من محافظه البحيره واول مره اجي المسجد ده ومش فاهم ولا كلمه انا كنت العاده بقى يوم الاثنين يوم ادي صيد الخاطر درس تربوي واثنين آخر أدي مصطلح حديث فكنت يوم الـ الـ ده, ده السيد الخاطر أنبه ان الاثنين اللي جاي مصطلح عشان ما فيش حد يجي يقول لي ده أنا مش عارف وغبعا عارف ان المسجد ما فيش عليه بواب ولا في حد بيشوف البطاقات ولا الكلام كل يوم في رواد جدد يأتون على المسجد فده كان صاحبنا كنت أنا بتكلم اياميها في الشذوذ واخد الزهري كامام وأصحاب الزهري اللي هم تلامذته كانوا ما بين معمر وسفيان بن عيينة ومالك والزبيدي وجمع دول فانا مش فاهم راكده يقولوا هتفهم دلوقت وبتكلم بقى على سفيان بن عيينه قمت قالبها ترجمه لسفيان طب طالبته العلم ومعرفين سفيان وحفصينه وبيحبوه كمان وعارفين حياته ألبتها تراجع ترجمت وكيع وترجمت سوفيان وترجمت معمر وتاع وخرجت برا مصطلح الحديث مش عارف أشرح مصطلح حديث إطلاق ليه بسبب العواب عايز يتقفل علي باب عشان أقدر أشرح لهم وأخلص معهم كتاب واثنين وثلاثة واربعة بحيث أن أنا أقدر أطلع كوادر في هذا الفن طبعا يمكن بعد الثورة الحمد لله احنا بنبني دلوقتي معهد يعني المعهد العلمي مع شيخ الإسلامي العلم 12 دور احنا في الدور الثامن دلوقتي الحمد لله دعونا لنا بالتيسير ان ربنا يتم علينا هذه النعمة وتظلها كذا مش عارفين الأيام حبالة يا ريت ده كل عجيبه مش عارفين مخبئات شكلها إيه اشتوت إذا هذا اذا كان يجوز يعني, يعني ما اعرفش الشيخ وحيد يقول لنا جائز يا مولانا ولا أو الشيخ يكتفه هو انا شغله بقى فانا عايزة أقول ده يعني أهو يدوب حاجة كده إيه علشان نقدر نقفل الباب ويدخل الطلبه إلى هذا المعهد العلمي ويقدر كل عالم من هؤلاء العلماء اللي هيجي سواء كان في الفقه أو في الأصول يقدر يشرح وينصر إلى ذلك المهم إنه بعد سنة بعد ثلاث سنين رحت وقلت له والله إحنا أنا معلش انا بحكي لكم هذا لشيء أقول لكم بعد كده قلت له انت وعدتنا بعد ثلاث سنين ان احنا نفتتها المدعم قال لا, لا ده كانت كده وخلاص قلت له يعني, يعني مفيش معهد علمي قال لا احنا دلوقتي بندق ما بنوسعش فالطلع طيب ما هو سر التضيق لماذا دا نضيق ده انتوا باعترفكم اهو ان كل الافكار المنحرفة ماتت وانك في شيخ بلد هادئة جدا وان الجانب العلمي طاغي عليها يعني فلماذا تحرمون انا من هذا قال لي والله انت عارف مصر ومش مصر وبتاع قلت ماشي اول مرة استدعيت فيها للجهاز في القاهرة قلت افتح هذا الموضوع ويا جماعه العلم هو الضمان الوحيد لعدم وجود انحرافات واذا كان عندكم اي ملاحظات علينا قلونا انتوا الآن تزكونوا الطريق اللي احنا ماشيين فيه وتقولوا ان ما عندناش مشاكل فيه وطريق هادئ وطريق علمي ويعلم الناس آخره لو عندكم غير كده قولوا لنا قالوا والله احنا مش هنجملك احنا لو انت عندك شيء اخر في الانحرافات وده احنا على طول بنقص قلت خلاص ما هو المانع ان احنا نعمل معهد علمي اطلاقا حاولت من جزء من المناقشه طبعا كانت من صلاه العشاء الى صلاه اذان الفجر حاولت تسع ساعات وكنا يميها الشتاء نتكلم في موضوعات شتاء منها هذا الموضوع وكل ما ألاقي فرجة أن أتكلم في هذا الموضوع أفتههم مرة أخرى عزاولي أخوانا في هذا الجو الكئيب كنا أكثر أدبا وكنا أكثر التزاما لا تظنوا أن كل اللي بيتكلم من فقهاء الكيبورد ليسوا من طلبة العلم لا في طلبة علم أساء الأدب مع أشياخهم الذين علموهم والذين لو لا هم ما ذكروا لو لا هم ما ذكروا شيوخهم اللي رفعوهم وكان يقولون هذا تلميذ فلان علشان يبقالوا حشمة في البلد اللي هو رايحها وفي بعض التلامذة شرحوا كتبا لاشيخهم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 لما يكون الترعه اللي انت اللي بتمر في البلد عندكم جفت وليس فيها ماء شكلها بيبقى ايه مليانة ريش وحشيش وجيف تمام اول ما بتيجي فيها ماء الماظر اللي انت بتشوفه ايه المية شيلة الجيف شيلة الريش والحشيش كلام ده اذا اردت ان تشرب لا تستطيع متى تشرب لما السيل يأخذ كل هذا فهل شبابنا هم هذا الزبد الذي يجرفه السيل والله لئن كان هذا يبقى الإنسان يبكي على مصيبته نحن ظننا أننا ربينا وبذلنا حشاشة أنفسنا في تربية الشباب ولا أزعم أنهم جميعا هذا الصنف لكن فيهم كثير وأنا لا أقول هذا الكلام يعني تخمينا لا قدر اللي بفتح فيه الهاتف أنا أغلقت الهاتف حتى لا أرد يمكن يا يكون تصلون بي من كل مكان أنا أغلقت الهاتف أغلقت الهاتف بسبب تغير صدري من كثرة الذي اسمعه نحن يا إخوانا أمة الخلق وأمة الدعوة وكما سدنا لن نسود إلا بهذا الخلق مرة أخرى أنا ظللت فترة السنتين قابعا في مهجعي لم أكن خلوا أبدا مشروعات العلمية أتمنت كثيرا منها والحمد لله لكن كنت مراقبا أكثر مني متحدثا والآن بدا لي أن أتحدث مرة أخرى وأن أجمع الشباب مرة أخرى على ما كنت أهدف إليه وأصب إليه فموعدنا إن شاء الله الأسبوعي يوم الجمعة بعد خطبه الجمعة سأشرح فيها كتاب الرقاق فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق أو أشرح فيها كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأرجو أن أرى سيما العلم على شبابنا مرة أخرى أما الذين شتمونا والذين تعدوا علينا فأنا أصالة عن نفسي أقول هم في حل مني أنا قد أحللت كل من تكلم عني بسوء وأذكر آخر مكالمة من المكالمات التي جاءتني شاب يبكي شدة ويقول إن هو ظل سنوات يسبني ويشتم في، ولم يسمع مني محاضره قط وهذا من الشيء العجيب يعني يشتمني ولم يسمع مني محاضره قط ثم سمع محاضره سمع خطبه جمعه كنت افتتحتها بكلام لاحمد ابن ابي الحواري وهذه الخطبه الحقيقه من عز الخطب على نفسي يعني انا قلما ما استمع لنفسي يعني الحقيقه لا اطيق سماع نفسي ابدا ما اعرفش اسمع نفسي ابدا ولا حد يفتح قدامي درس ولا خطبه واصبر لازم انه ينفل او يحول التسجيل لكن الخطبه دي بالذات لا ادري كيف انفتح لها قلبي قلت في مفتتحها أن قمتنا كلام معناه يعني ما أعرفش أجيبها لأن أكثر خطبي كنت أرتجلها ما كنتش بحضر خطبي إلا العناوين بس إنما حشو الخطبة من جوه ما كنتش بحضرها ولذلك ما نش حافظ خطبي يعني ما أعرفش استرجع أي خطبة من خطبي يعني قلت ان كلام معناه يعني إن الفضلاء في امتنا أكثر من العدد رم العالج ومن هؤلاء الفضلاء أحمد ابن أبي الحواري سأله أحمد بن حنبل عن مولده فقال له سنة مولدي فقال أحمد هذه سنة مولدي أحمد ابن أبي الحواري ذي قال الكلمة جميلة جدا اللي نفتتحت بها الخطبه وكانت الخطبه كلها عليه قال ليس بالطاعة ساعده ولكن بالسعادة أطاعه وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا تعرف تجيب الجملة الجميلة دي ما أجملها كان كلامهم درر السلف دول كلامهم درر ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعه السعادة التي كتبت لهم وهم في بطون امهاتهم اطاعوا بهذه السعاده السابقه ليس بالطاعه سعدوا ولكن بالسعاده اطاعوا وليس بالمعصيه شقوا ولكن بالشقاوه عصوا هي دي الخطبه اللي سمعها صاحبنا وقرر بعدها ان يعني يتحلل مني وقد احللته وانا كما قلت قد احللت كل من تكلم في رجاء ان يحلني الله تبارك وتعالى يوم القاء يوم الجمعه القادم ان شاء الله موعدنا نعم ما هو ماهدي ماهدي الحلاوه في كده ما انت لو شبعت انت جاي <تصفيق> إن شاء الله يعني أنا اخترت الجمعة الحقيقة ل الجمعه الجمعة عزيز على قلبي يوم الجمعة ده هو كان اليوم يوم عملي كان يوم عملي ما كانش ليوم الاثنين ولا كان أي درس ولا كان يوم الجمعة كان يوم عملي لما كنت اصعد المنبر واتكلم نعم حنعمل كل شيء إن شاء الله طالما أنا معاكم حنعمل كل شيء ، إن شاء الله لكن انا ببقى حريص ان يكون لاني دا يوم جمعه وانا حريص الحقيقه قبل المصطلح ان يكون درس تربوي نرجع شبابنا مره اخرى يعني بارك الله